الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما بالسماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هذه الآية لا يكاد مسلم يجهلها أو لا يحفظها وهي آية الكرسي فقهنا من قول العلماء بل من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبين أي آية في القرآن أعظم قال يا رسول الله آية الكرسي دلال على أن بعض آيات القرآن تسمى بأسماء معينة والمسلمون عرفوا آية الكرسي وآية المباهله في آل عمران وآية الحجاب وآية المجادلة وقبل ذلك آية السيف لكننا نقف هنا وقفة إجمال مع قول الكبير المتعال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض المعروف بآية الكرسي لفظ الجلال الله علم على ربنا تبارك وتعالى وأبى الله والخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه أن يطلق هذا على من على أحد غيره فحتى الذين نزعوا الله في ربوبيته تكبراً وعناداً وهم لا شيء لم يقل أحد منهم ما استطاع أحد منهم أن يقول أن يتسمى باسم الله يبقى على اسمه ويقول أنه رب يزعم كذبا أنه رب قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى لكن لا يسمى لا ينادى بأنه الله فهذا الاسم علم على ربنا تبارك وتعالى ولهذا قال الله جل وعلا وما نتنزل إلا بأمن ربك لهما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أي لم لا أحد تسمى بهذا الاسم قال ربنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم كتب الله جل وعلا الموت على جميع خلقه والموت انفكاك الروح عن الجسد، فلا يبقى لها سلطة عليه هذا هو الموت وحياة الله جل وعلا توصف بما يلي توصف بأنها حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال وعلمك وعلم المؤمنة أن الله حي لا يموت يجعله يفوض أمره كله إلى الله لأنه لا يعقل لا يقبل جهل منا ومنك جهل من الجميع أن يأتي أحد فيفوض أمره إلى من يعلم أنه ربما يموت دون أن يقضي لك أمرك ولهذا قال الله جل وعلا يؤدب خلقه يعلم عباده يوصي أولياءه قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا فمن أعظم ما تمجد الله به أنه حي لا يموت وقد قال جل وعلا يخبر عن ذاته العليا في أكثر من آية بأنه حي لا يموت فادعوا الله مخلصين له الدين هو الحي لا إله إلا هو إلى غير ذلك من الآيات قال ربنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم معنى القيوم أنه جل وعلا مستغن كل الغناء جميع خلقه وجميع خلقه بلا استثناء مفتقرون كل الفقر إليه بل إن حملة العرش والعرش سرير ذو قوائم تحمله حملت العرش أنفسهم. يحملون العرش وهم يعلمون أن الله غني عنهم وعن العرش وأن العرش وحملته ومن يطوف حوله والخلق جميعا كلهم فقراء إلى الله ولهذا ماذا يقول حملة العرش يسبحون الله ما معنى يسبحون الله ينزهون الله جل وعلا عما لا يليق به فهم بتسبيحهم يفهمون الرأي لهم. أن الله وإن كانوا قد شرفوا بأنهم يحملون عرشة، إلا أن الله غني عنهم وعن العرش، وهذا لا يكون إلا لله. كل أحد مفتقر إلى الله. الملك على كرسيه، والخادم في حجرته، ومن بين جنوده وحرسه، ومن هو في عرض البحر لا يملك إلا لوحة. وجبرايل في السماء السابعة والحوت في قعر البحار والخلق جميعا بلا استثناء مفتقرون إلى الله وأعظم افتقار الافتقار إلى الهداية والله لن يهدي أحد إلى الله إلا الله قال العز بن عبد السلام رحمه الله والله لن يصل إلى شيء بغير الله فكيف يصلون إلى الله بغير الله فكيف يصلون إلى الله بغير الله والمعنى أن الله وحده من يرزق عبده الهداية يحبب إليه الإيمان يزينه في قلبه فيقبل ذلكم العبد على الله حتى التائبون حتى التائبات من الذي حسنت التوبة في قلب المسلم أو في قلب المسلمة هو ربنا جل وعلا الله يقول أن أبين آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فالله علم أبان آدم كيف يتوب ثم برحمته بفضله بإحسانه تاب عليه وقبل منه وهذا لا يقدر عليه إلا الله قال ربنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم السنة والنوم السنة مقدمة النوم ما قبل النوم ما يعرف بالنعاس ولما كان قد يوجد في الخلق من ينام لأول ما يضع رأسه ولا يحتاج إلى نعاس وتمهيد نفى الله الاثنين عن كمال ذاته فالله منزه عن هذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله حي لا يموت إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام بيده القسط يخفضه ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور أو النار لو كشفه لا حرقت سبوحاته وجهه منتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وبحمده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلبق هنا مع قول الله جل وعلا لا تأخذ سنة ولا نوم له تبارك اسمه وجل ثناؤه ما في السماوات وله كذلك ما في الأرض كما أخبر اللام هذه لام الملك أي ملك الملك المطلق له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه وهذا من تمام ملكه وعلو كبره وعظمة قدره جل جلاله